أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم بواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى, حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مَهْدُ وَمِن فَوْقِهِم غَوَاشَ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجريم تجريم تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ لَقَدَ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُونِسْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَا اصحاب الجنه اصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم لعنت الله على الظالمين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 إن سلام عليكم لم يدخنوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين